الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد صرغنا بحمد الله تعالى من شرح كتاب الجهاد من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق ونتكلم إن شاء الله عز وجل في نصين متتاليين عن أحكام عقد الجزية عقد الزمة أو عقد الجزية كما يسميه المصنف فالمصنف رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام عن القتال أو عن الجهاد تكلم عن الجزية وفت الأسرة ونحو ذلك من المتعلقات التي تتعلق بالجهاد وبدأ بالكلام عن الجزية لأنها الأمر الثاني الذي يمنع من القتال كما مر في قول المصنف النشي سابقا ودعو لي ثم جزية والمصنف عبر عنها بعقد الزيزية ولكن بعض فقهاء المذهب لم يرتضوا هذه التسمية وقالوا إن الأولى أن يعبر عنها بعقد الزم لماذا؟ قالوا لأن الزيزية في الاصطلاح هي المال المأخوذ منهم ولا نعنى لإضافة العقد إليه وهذا ما ذكره الشيخ محمد علي شرحنا الله تعالى عليه وقبل أن نشرع في ذكر الكلام المصنف نعرف الزيزية في اللغة والشرع وأقسامها والدليل على مشروعيتها والفكمة من تشريعها أو لما شرعت أنزيزية فنقول وبالله التوفيق إن الزيزية في اللغة مأخوذة من المجازات والجزاء وهي لكثل الجين جزية وأخذت من الجزاء أو المجازاء لأنها جزاء لكثنا عنهم يعني عن أهل الزم من سكن بيارنا وقيل إنها مأخوذة من جذى يجزي إذا قضى كما قال الله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي والجزية تجمع على الجزة كما تجمع اللحية على اللحة والمصنف رحمه الله عرفها بأنها إذن الإنام لكافر سكن غير مكة والمدينة واليمن وعرفها غير المصنف بالتعريف العام بأنها التزام تقريرهم والضمير في تقريرهم يعود على غير المسلمين التزام تقريرهم في ديارهم وحمايتهم والدرء عنهم بشرط بذل الجزية والاستثلام وهذا تعريف للجزية بالمعنى العام والجيزية يقسمها العلماء إلى عنوية وصلحية فالجيزية العنوية هي التي تفرض على أهل الأرض التي فتحت عنوى يعني فتحت بالقوة والجيزية الصلحية هي التي فرضت على الأرض التي تفتح صلحا أي تفتح بدون قتال ولذلك فرق الإمام ابن عرف بينهما وعرف كل منهما بتعريف تختلف عن الآخر في بعض الألفاظ فعرف الزيزية العنوية بأنها ما لزم الكافر من الماله لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه وعرف الصلحية لأنها ملتزم كافر لمنع نفسه أداءه على إلقائه ببلده تحت حكم الإسلام حتى يجري حليه يعني تلاحظ أن الأولى الكافر ألزم بها إلزاما أما الثانية الكافر هو الذي اكتم بها مثل قائناته والزيديا قال العلماء إنها مشروعة في السنة الثامنة وقال بعضهم إنها مشروعة في السنة التاسعة من هجرة الحبيب المستفى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصل مشروعيتها الآية رقم 29 من سورة التوبة قائل الذين لا يؤمنون لله ولا لليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدين وانفعرون. وأدلةها من السنة منها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبو عبيد بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرني فقدم أبو عبيدة بنال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ثوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث طويل كذلك يستدل على الجزية بحديث بريدة الطويل في صفة بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الحديث نظرا لنا فيه من فوائد جمة نذكره بتنامه على النحو التالي رضى الإنام مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أوسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن من المسلمين خير ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغبروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول دارين دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنه إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والسيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فسلهم الجزية. فإنهم أجابوك فقبل منهم وقف عنهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذنمكم وذنم أصحابكم أهون من أن تخفروا, تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب في حكم الله فيهم أم لا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من محاسن الأحاديث الواردة في القتال أو في أخلاقيات القتال في الإسلام والشاهد منه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن هم أبوا أبو فسلهم الزيذية فإن هم أدابوك منهم وكف عنهم والجيذية شرعت لحكم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه يشير إلى سبب تشريع الزيذية لكن قبل أن نورد كلام الإمام القرطبي نورد كلام الإمام ابن حجر وكلام الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليهما، حيث لهم كلام طيب في فكمة تشريع الجيزية الإمام القرافي يقول عن الجيزية هذا من باب التزام المفسدة في الدنيا لتوقع المصلحة العليا وذلك أن الكافر إذا قتل انسد عنه باب الإيمان ومقام السعادة فشرع الله تعالى الجيزية رجاء أن يسلم في مستقبل الزمان ولا سيما مع الطلاع على نحاس الإسلام وإن مات على الكفر فيتوقع ذلك من ذريته وذرية ذريته إلى يوم القيامة وشاعة من إيمان تعدل ذهر من كفر. ولذلك خلق الله تعالى آدم على وفق الشكمة وأكثر ذريته كفار فعقد الجزية من آثار رحمة الله تعالى يعني عقد الجزية فيه من سعى وفيه رحمة بالكفار الإيمان بن حجر يقول قال العلماء الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسم الإسلام يعني الجزية يصيرون بها مبطلعين على أحوال المسلمين سيرون تقرمهم لله سبحانه وتعالى ويرون حسن أخلاقهم واستقامة سلوكهم سيكون ذلك طمعا في أن يدخلوا في دين الله عز وجل وهذا أفضل لهم من القتال اللي نقول قرطبي رحمة الله تعالى له يشير إلى اختلاف العلماء فيما وجبت عن فجية عنه يعني لأي شيء يكون فجية أو هي شرعة بدل ماذا نقل عن علماء مذهبه المالكية أنها وجبت بدلًا عن الطخ بسبب الكفر وحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى عليه أنها وجبت بدلا عن الدني وسكن الدار وسأجد الخلاف كما يذكرها القرطبي أنه إذا قلنا وجب الذبر عن القتل فأسلم الكافر سقط عنه الجزية مما مضى ولو أسلم قبل تمام الحول اليومي أو بعده عند نارق أما عند الشافعي فهي دين مستقر في الذمة فلا تسقط بالإسلام كما لا تسقط أجرة الدف الحنفية بعضهم قال بقول المالكية وبعضهم قال إنها وجبت بدلا عن النصرة والجهاد والقادي أبو زيد اختار هذا الأمر في قادي أبو زيد من فقهاء مذهب مالك ودعم أنه سر الله تعالى في المسألة لكن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه يرى أن قول مالك الصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جيزيا الخلاف وارد في أحكام القرآن القطبي وذكره العلماء كل مذهب في كتبهم وذكره الكاساني في البدائع وذكره السرخسي في النصوط وذكره الناوردي في الحاوي الكبير ندخل بعد ذلك في الكلام عن الأحكام التي تناولها المصنف رحمة الله تعالى عليه قال رحمه الله فصل عقد الجزية إذن الإنام لكافر صح سباؤه مكلف حر قادر مخالط لم يعتقه مسلم شكنا غير مكة والمدينة واليمن ولهم الاجتياز بناء لنعنوي أربعة دنانير أو أربعون جرهما في سنة والظاهر آخرها ونقص الفقير بوشعه ولا يزاد انتهى كلام المصنف انزيد لها أربعة أرتاء الركن الأول العقب والثاني العاقد والثالث المعقود عليه والرابع المكان وهذه الأربع كان أربعة ويرجى جميعها في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه فقوله عقد الجزية إذنه إشارة إلى العقد والإمام إشارة إلى العاقد لكثير إشارة إلى المعقود عليه سكنة إشارة إلى المكان يقول المصنف إن الجزية هي إذن الإمام للكافر الذكر أن يسكن موضعا مخصوصا على إعطاء مال مخصوص، بشرط أن يكون هذا الكافر على وصف مخصوص. فيشترط في الجزية أن يوقعها الإمام فقط وبالتالي لا تصح الجزية من غير الإمام والمراد هنا بالإمام إمام المسلمين أو النائب عنه لكن لو شخص مسلم قام بعقده ابتداء بغير إذن الإمام لا تصح وإن كانت لا تصح إلا أن يقاعد المشرك يمنع من الاغتيال يعني يمنع من قتل هذا الرجل الكسر وينع من أسره ل النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني هذا عقد أمان أعطت له امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره وبالتالي قالوا في الجزية لو بدأ لو لو ابتدع غير مسل يعني ابتدع شخص غير الإيمان هي لا تصح ولكن ابتداؤه لا يمنع أن نعتدع على هذا الرجل بقتال أو بأسر هذا بالنسبة للعاقد بالنسبة للمعقول عليه بالشرف أن يكون كافرا سواء كان قرشيا أو غير قرشيا لماذا؟ لأن هناك من فقهاء المذهب من قال إنها لا تأخذ من الكفار وش يعني الزيزية لا تفرض ولا تدفع من، لا تفرض على كفارك ولا إلا في ذلك مختلف فيها فبعضهم قال إن هذا من باب الإكرام لهم لمكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعليل لبن الزه تعليل آخر للقرويين من أكباع نالك أن قريشا أسلموا كلهم وفينوجع منهم كافر سيعامل معاملة المرتد وبالتالي لا تلقظ منه الجزية الشرط الثاني أن يكون الكافر ممن يصح حسابهه يعني يصح أن يتخذ أسيرا. هذا يخرج لنا من، يخرج لنا المعاهد قبل بقضاء مدة عهد. ويخرج لنا مرتد، حيث لا يصح أثرهما. الأول لا يصح أثره لوجود العهد، والثاني لا يصح أثره لأن هذه الزبدة التي وقع فيها لا ينقر عليها. الشرط الثالث أن يكون الشخص الذي يدفع الجزية مكلفا، حرا قادرا مخالطا لأهل دينه وبالتالي الزيزية لا تأخذ من المجنون ولا تأخذ من العبد ولا من فيه شائبة حرية كالمكاتب والمدبر ونحو ذلك ولا تأخذ من الصبي ولا تأخذ من العاجز الذي لا يقدر على شيء منها ولا تأخذ من, الره من رهدان الأديرة ولا تأخذ ممن أعطقه مسلم في بلد الإسلام بخلاف ما لم اعتقه غير مسلم أو أعتقه مسلم لبلد الحرب لا لبلد الإسلام. كل هؤلاء لا يدفعون الجزية، لكن لو زالت عنهم تلك الأوصاف تؤخذ منهم الجزية. فالصري إذا بلغ يدفع الجزية، والمجنون إذا عقل والعبد إذا أعتق، والراعي لو ترك الرهبنة ولحق بعامة أهل الملة، كل هؤلاء في هذه الحالة يدفعون الجزية. ما تقدم ذكره إشارة إلى العقد. والعاقل والمعقود، وما يتعلق بما من شبه من شرب. الركن الرابع هو الموضع. الموضع الذي يأذن فيه الإمام لأن الزمة أن يسكنوا نظير الجزيرة هو أي موضع غير الجزيرة العربية. والجزيرة العربية المصنف أشار إليها بمكة والمدينة ولبمكة والمدينة ولنا. نا على ذلك حتى ولو كانت بيت المقدس أو الصعور المنتشرة في دقائق عديدة من بلاد العالم الإسلامي يجوز لهم سكنها. بالنسبة لحدود الجزيرة العربية قالوا من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا ومن جدة أو جدة وما وراءها من ساحل البحر إلى أطراف الشام أرضا. وهنا ننبه إلى أن جملة بلاد الإسلام في حق الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام بيانه على النحو التالي القسم الأول الحرم الحرم لا يجوز للكافر أن يدخله بأي حال من الأحوال سواء كان ذنيا أو كان مشتأمنا لنص الآية إنما المشركون نجس فلا يقرب المفدد الحرام بعد عينهم هذا وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام والإمام في الحرم لا ينبغي الإمام أن يأذن له في دخول الحرم بل يبعث إليه أن يسمع رسالته خارج الحرم وإن دخل الحرم متواريا فمرض فيه أخرجناه ولو كان على مرضه وإن ناتوا ودفنا في الحرم ولم نعلم نبشنا قبره وأخرجنا عظامه إذا أمتم هذا ما عليه جمهور الفقهاء وجوز أهل الآدم عليه جمهور فقال ماذا وجوز أهل الكوفة للمعاهد أن يدخل الحرب القسم الثاني من براد الإسلام الفجاز. الحجاز الحجاز يجوز لكافر أن يدخلها بالإذن لكن لا يقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام مقام سفر دليل ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن أجت إن شاء الله لأخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أذع إلا مسلما فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى فقال أخرج المشركين من جزيرة العرب فلن يتفرأ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر في خلافته اهدوان الله تعالى عليه وأحل لمن يقدم منهم تاجرا يقدم منهم تاجرا ثلاثا يعني ثلاثة أيام القسم الثالث من بلاد المسلمين شائر بلاد المسلمين هذه يجوز للكافر أن يقين فيها بعقد الزمة أو الأمان ولكن لا يطلون المشارك إلا بإذن من المسلم هذا هو التقسيم الذي ذكره بعض فقهاء المذهب فيما يتعلق بما يدخله أهل الزمة من الأرض المسلمين وما لا يدخلونها إذًا يمنع الكافر من سكن جزيرة العرب كما تقدم من كلام المصنف وكلام شرف المذهب والمنع من السكن لا يقتضي المنع من المروخ لتجارة أو سفر أو نحو ذلك. فالمنصوص عليه في كلام المصنف هو السكن. أن مجرد أن يمر لقضاء مصلحة سفر أو تجارة أو نحو ذلك فهو الدليل على مسألة منع السكن هو حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى عضب دمعه الحصداء فقال رضي الله عنه اشتد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازعا فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي أنا فيه خير منا تدعوني إليه وأوفى عند موته لثلاث تخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفدة لنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة وقال يعقوب ابن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب والعرجو أول اتهاما روى مالك أيضاً عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في زريرة العرب لا يجتمع دينان في زريرة العرب. قال مالك قال ابن شهاب فصحى عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه السلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خير سيدنا عمر طهر أرض العرب منهم أدريد على أنه يجوز لهم مرورهم لمصلحة ونحوها إذا كانوا مسافرين لأن سيدنا عمر أذن لهم إذا كانوا جلبين للطعام من الشام إلى المدينة أذن لهم بثلاثة أيام يستوفون فيها حقوقهم وينظرون فيها في حوائدهم وبعد ذلك لا يسكنون لأن هذا ليس معنى الشكنة بالنسبة للمال في الجزية ليه مصنف قوله سكنة إلى آخره بمال المال هنا الإمام الخرشي يقول إن أن يتعلق للسكنة أو يتعلق بالعقد أو يتعلق بالإذن فتعلقه بالسكنة يكون المعنى عليه السكنة بسبب مال وتعلقه بالعقد يكون المعنى عليه العقد على مال وتعلقه بإذن الإنال يكون النعلم إذن الإنال مصحوبا بالمال أو بمال خلاصة الأمس أن المال في الجزية يعني دفع الكفار للمال جزية ليس ركما من أركان الجزية بل هو شرط من شروطها ولذلك قرار الإنال لهم من غير الجزية يعطل خطعا وإذا وقع ذلك فيقيعون بين الجزية او الرد الى النام بعد ذلك نتكلم عن مقدار الجزية مقدار الجزية حسب التعريف الذي حسب الكلام الذي ذكره مصنف اذا كانت الجزية من اهل العنوى يعني الارض التي فتحت عنها فهي اربعة دينانير او اربعون دينارا في كل سنة وينظر عند الارض فالغني يؤخذ منه والقادر على بعضها يؤخذ منه البعض الذي يقضر عليه وغير القادر تسقط عنه ولا يطلب بها باعتغنان هذا بالنسبة لأهل الأموال أهل الماشية من إيل أو بكر أو غنم يدفعون حسب ما يقرض معهم الإيمان في اتداء فرد الجزية أو عند أعزها منهم ويرعى في أخذ الجزية العنوية أن تكون في نهاية الحول قياسا على الذكاء لأنها تؤخذ منهم سنة بسنة جزاء على تأمينهم وبالنسبة للجزية الصلحية إذا وقعت مبهمة تؤخذ كذلك مع نهاية الحوش وإن كان في من فقهاء المذهب من قال بأنها تؤخذ على سليل وينبغي وهذا من باب رحمة الإسلام بغير المسلمين ينبغي أن يراعي حال الفقير سيأخذ منه بقدر حاله حتى ولو كان برحونا واحدا وإذا أيثر بعد ذلك فلا يؤخذ منه أزود مما أعطى كذلك الغني لا يزاد على غناء يعني لا, لا نفرق ونقول إن هذا غني يؤخذ منه بيع فيما نأخذ من غيره لا هي محددة يتشاوى فيها الغني ويتشاوى فيها الفقير هذا بالنسبة للزيزية العنوية الزيزية الصلحية أشار لها المصنف رحمة الله تعالى عليه لقوله وللصلحي ما شرطا وإن أطلقا فكالأولي والظاهر إن بدلا الأولى حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها وسقطت للإفلال كأرداق المسلمين وإرافة المجتاز ثلاثا للظلم والعنوي حر وإن مات أو أسلم فالارض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت فلهم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها وإن فرقت على الرقاء سيدهم إلا أن يموت بلا وارث فللمشلمين ووصيتهم في الثلث وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها وحراجها على البيع انتهى كلام المثلث الزيزة الصلحية تقدم تعريفها من كلام إذن عرفها بأنها ملتز متاسعون لمنع نفسه أداءه على إبقائه لبلده تحت حكم الإسلام حتى يجد عليه المصنف تكلم الأحكامها على النحو التالي. أولا نقدار الجزية الصلحية حسب ما شرطه بتراضيه مع أو من يقوم مقام الإيمان وللإيمان أساسا أن يرضى لهذا الشرط أو لا يرضى حتى لو بذلوا أضعاث ما يزيله آل الجزية العنوية هذا المذهب وإن كان في الإمام ابن رشد رحمة الله تعالى عليه استظهر أن الإمام لا ينبغي عليه أن يقاتلهم وأنه يجب عليه أن يقبل منهم الجزية من آل الصلفي إذا بذلوا المقدار الذي يؤديه العنوى يعني لو دفعوا مثل ما يدفعوا أصحاب الأرض التي فتحت عنوى فعل الإمام أن لا يقاتلهم بل يحرم عليه قتالهم وعليه أن يقبل عنهم الجزية ولماذا لم يحددوا مقدارا معينة الجزية الصلحية قالوا لأنهم لا يجبرون عليها يعني هم لا يجبرون على إبران هذا العقد أو دفع هذه الجزية ولأنهم منعوا أنفسهم وأموالهم حتى صالحوا عليها فإنما هي على ما يراضيهم عليه من قليل أو كثير وبالتالي لا مجال فيها للتقدير التقدير حسب الحالة لو أطلق الصلح ولم يشترك فيه مقدارة معينة من الناس في حق الصلحي, الصلحي، فعليه ما على العنوي على نحو المتقدم, على النحو المتقدم، يعني عليه أربعة دنينير أو أربعون جرهم ثاني نقضى من الأحكام المختصة بالزيزية العنوية والصلحية الحكم الأول تأخذ الزيزية سواء من أهل الصلح أو من أهل العنوى مع الإهانة أي مع الإذنال والشدة لهم عند الأخذ لقول الله تعالى حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون والعلماء لهم كلام واسع في معنى الصغار الوارد في الآية حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون يقول أبو عبيدة الصاغر هو الذليل الحقير وقوله عن يد أي عن طيب نفس. وقيل إن كلنا أعطى لقائِم واعطى عن طيب نفس من يدي، فقد أعطاه عن يدي. وقيل ما عن يدي أي نعمة منكم عليهم يعني نعمة من المسلمين عليهم. وقيل عن يدي يعني وقيها من يده ولا, ولا يبعد بها أحد. ويرشجعي أن المراد بالصغار هنا الالتزام حكم الإسلام. وهو يرجع كما قال ابن حجر إلى التفسير اللعوي لأن الحكم على الشخص بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله يستلزم الدج المهم أن الجزية تأخذ منهم بشكل فيه إهانة لهم كما قال الله سبحانه وتعالى حتى يغفر الجزية عن يدهم وهم صغرون وبالتالي الإنوة القرشي يرى أنه يؤخذ من ذلك عدم قبول التائب في ذلك لأن المقصود قصود الإهانة والإدلال لكل شخص بعينه عسى أن يكون ذلك مقتضيا لرعبتهم في الإشلاء. لو تعبدت الزجية لسنوات على شخص أو فر منها جعلها سنوات، سنتين أو ثلاث أو أكثر، كيف يسمع فيها بعد ذلك؟ قالوا إن كان الفرار، إن كان الاجتماع لأجل الفرار منها، أخذت. للعوانا الماضية أو عن العوان الماضية، وإن كان يسمى عسري لم تؤخذ منه إلا في سنة واحدة. زين سألت الإنسان إذا اكتمل عليه زكاة سنوات، إن كان عذر أو لغير عذر. الجزية بقسميها العنوية والصلحية تفقط وتفقط كذلك الإهانة إذا أسلم الكافر، حتى روضها المتعجر على إسقاط الجزية. لمعنى لو كان إسلام إسلام ظاهري أو أسلم ليحتال بذلك عن أن على أن لا يدفع الجزية فتسقط الإهانة عنه وتسقط الجزية من الأشياء التي أسقطها المصنف أيضا أو التي قال المصنف بإسقاطها تلك الأرزاق أو أرزاق المسلمين التي قدرها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على بعض البلاد في الشام وعلى نصر وعلى العراق حيث حصل أن سيدنا عمر الله رضي الله تعالى عنه قرر في الشان والحيرة في كل شهر على كل نفس مدين من حمطة وثلاثة أقصاء من الزيت وقرر على كل من كان بنفس إغدابا من حمطة في كل شهر على كل نفس وشيء من العسل والكشوة وقرر أيضا عليهم أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين لمدة ثلاثة أيام وقرر على أهل العراقي خمسة عشر ساعة من التمر في كل شهر على كل نفس مع كشوة معروفة كان سيدنا عمر يكسوها للناس المصنف رحمة الله تعالى من يرى أن هذه الأرضاق التي قدرها علينا سيدنا عمر تسقط عنهم بسبب الظلم الذي لحق بهم من ولاة الأمور في العثور المحتلة هذا كلام ذكره المصنف وذكره بعض الشراح وفيه نظر يعني ينبغي أن نتوقف فيه لماذا؟ نقول لأن الظلم ليس وقعنا على أهل الكتاب في كل بلد ولا في كل العصور قد يكون هذا الكلام يختص بزمن مصنف أو زمن بعض الشراح لأن هناك بلاد لم يقع على أهل الكتاب فيها ظلم فعلى سبيل المثال في بلاد المغرب في عهد الإهم اللغني يرى أنها لا توضع عنهم حيث لا ظلم عليهم وفي نص بعض الحكام اتخذوهم صجاب ووزراء وبالتالي قربوهم وأجنوهم وأطلعوهم على أحوالهم فليس الظلم واقعا عليه في كل الحالات ولا في كل البلاد ولا في كل الأعصار حكم آخر يتعلق بالعنوي قالوا أن بعد ضرب الجدي عليه يصير حرا وإن قتله شخص مسلم وجب عليه غرم خمسمائة دينار وذلك لأن إقراره في الأرض لعمارتها من نهاية المن المراد في قول الله تعالى فإما منا من بعده وإنا فداءه حتى تضع الحرب أوزارها قال إن المن العتاقة يقول الإمام الضحاق والإمام السدي والإمام عطاء وهم يتكلمون عن الآية خامسة من سورة التوبة فإذا سلق الأشهر وقرم فقطر المشركين حيث وجدتموهم وقذوهم وقصروهم وقعدوا لهم كل مرفض يقول إن هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى فإن من نم بعده وإن فداء وأنه لا يقتل أسير صبرا إما أن يمنى عليه وإن أن يفعل وضنان على الحرية التي يتمتع بها أهل الجزية العنوية فنهم لا يمنعون من ممارسة هذه الأشياء لا يمنعون من جبهة أموالهم ولا من التصدق بها ولا يمنعوا من الوصية بجميع أموالهم إلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم ويكونوا ميراثهم حينئذ للمسلمين وإذا أسلموا كانت لهم أموالهم ولم تنزع منهم إلا الأرض حيث سيأتي تفصيل الكلام فيها وبالنسبة للكلام على أحكام الأرض نقسمه إلى قسمين الكلام على الأرض العنوى والكلام على الأرض الصلحة بالنسبة لأعض العنوى لو مات الشخص العنوي أو أسلم فإن الأرض التي تكون تحت يده تكون للمسلمين. على تفصيل بسيط في المسألة ينظر للأرض إن كانت الأرض اليدي وقت الفلسل وقرها إنام المسلمين عليه عليه ليعمل الشخص هي اليدي ويحتعين بذلك على جاسم الجيزية غير المسلمين لكن لو كان هذا الإنسان اكتسب هذه الأرض بعد فرض الجيزية عليه بشراء أو بغيره فهي له ولا تؤخذ منه لأنها تعد مالاً خاصاً به. كذلك الحكم في بقيت الممتلكات يفرق فيها بين كونها قرأت بعد فرد الجizia أو كانت موجودة قبل فرد الجizia، يعني كانت موجودة حين الفتح الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه المدون يقول: أرأيت يعني يسأل أرأيت أن أسلم الزني أتفقد الجizia عن جمته؟ وعن أرضه في قول مالك أم لا قال قال مالك إن كانت أرضه أرض صلح كانت أرضه أرض صلح سقطت الجزية عنه وعن أرضه وتكون أرضه له قال وإن كانوا أهل لم يكن له أرضه ولا ملو ولا داره وسقطت عنه الجزية هذا بالنسبة للكلام على الأرض التي فتحت عنوى الأرض التي فتحت صلحا ينقسم الكلام فيها إلى ثلاثة أقسام أولا لو أجملت الجزية على أهل الصبح يعني دفع الجزية إجنالا بما حوى الدلالين من أرض ورقام ونحو ذلك بدون تفصيل بدون تفصيل ماذا يقص كل شخص أو كل رقم من الأرض في هذه الحالة في ثلاث أقوال في المذهب قول ابن القاسم أن الأرض تكون لهم إن أسلموا ولهم أن يبيعوها قول ابن حبيب أن الأرض تكون موقوفة للجزية لا تباع ولا تورس وليست له إن أسلموا قول البابي أنه لا يزاد على جزيتهم بزيادة عذبهم ولا نقصهم ولا يبرأ أحد منهم إلا بأداء الجميع الجزية هذا قول ليست له علاقة مباشرة ببيع الأرض ونحو ذلك ولكن الإمام الباقي يؤكد فيه على أن الجيزية لا تدين عليهم ولا تنقص لكن ويؤكد على أن ذلمة الجميع لا تبرق إلا بأداء الجميع للجيزية لأن الجيزية هنا مقسمة على الكرس وقال إنهم حملاء من الحمالة وكونهم حملاء بالتالي لا تبرق الذلمة إلا بدفع الجميع وبناء على ما تقدم ذكره من كلام ابن القاسم، من أن الأرض لكلهم، وأنه يفسحهم بها، أنه يحق لهم أن يوصف بمالهم يوصف المال كله أو بعضه، ويحق لهم أن يتورث الأرض. وإنما يقول لهم ورثة، فتكون الآل بالأرض لآل موادتين، لا ينقص من الجزية شيء بنوتي بعضهم. بالنسبة للقسم الحكم الثاني. حكم أرض الصلح لو فرقت الجزية على الرقاب أو اجملت أو شكت عنها يعني الإمام فرق الجزية الصلحية على الرقاب قال إن كل رقبة عليها كذا أو أجمل على الأرض أو سكت عنها فأينئذ تكون الأرض لهم أي تكون لأصحابها يتصرفون فيها بالإرث أو البيع إن أسلامه وتؤرث عنهم مع مالين ولو حدث أن مات أحدهم ولا وارث له فماله وأرضه تكون للمسلمين ولا تكون الآن موزته وتكون وصيتهم في تلك الحالة من الثلث فقط وإن لم يكن لهم وارثة وتكون الوصية في تلك الحالة من الثلث فقط إن لم يكن لهم وارثة وإلا فلهم الوصية بجميع الناس وإناء تزيد الجزية بزيادة وتنقص بالنقصان الشكم الثالث إذا فرقت الجزية على الأرض أو اشتركت على الأرض والرقاب لمعنى أن الجزية الصلحية فرقت على الأرض شمعت كل فدان ينزم كذا أو كل شجرة عليها كذا سواء وجملت على الرقاب أو شكت عنها أو وقعت مفرقة على الأرض وعلى الجماجم أو يعني اللي هي الرؤوس يعني وعلى الجماجم ككل شجرة يلزمها كذا أو كل راس ينزمها كذا فما الحكم هي قال العلماء إن الحكم هي فيه ثلاثة أقوال لفقهاء النزاع. قول ابن القاسم الأرض تقول لهم إذا قول ابن القاسم أن الأرض تكون لهم إذا صرفوها فيها ببيع أو شراء أو نحو ذلك فقط يقوم الخراج على البائع في هذه المسألة وفي المسألة السابقة إلا إذا مات البائع الدائرة وأسلم فيكون الخراج على المشتري. الإمام أشهد يرى أن الخراج على المشتري. يبقى أيضا الإمام ابن القاسم يرى البئي يرى أن الأرض لهم وكذلك الإمام أشعب يرى أن الأرض لهم ووزلهم البئي في الحالتين لكن الإمام ابن القاسم يرى أن الحراب على البئي وأشعب يرى أن الحرال عاله المشكلة ابن ناتشة رحمه الله يرى أنه لا يجوز البئي أصلا يعني لاحظ في هذه المسألة إن الحراش إن الأرض في جميع الحالات الثلاث المتقدمة تقول أصحابه لكن لو باعوها في الحالتين الأولى والثانية يكون الخراج على البائع عند ابن قاسم وعلى المشكلة عند أشهد وبذلك ننتهي من هذا الدرس أبنائنا وإخواننا الطلاب ونستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن الزيزية عما يجوز للعنوي والصلحي في علم وما لا يجوز وعن بقية أحكام الهدنة وثكاة الأسرة وما ينتقد به عقب الذنة وذلك في الدرس التالي إن شاء الله تعالى وفقكم الله تعالى لمن يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته